اللهم هب لنا قلوبا تقيه نقيه من الشرك وهب لنا قلوبا سليمه خاشعه ضارعه اليك اللهم املا قلوبنا بنورك الذي لا يخبو وطهرها من الرجس والشرك والنفاق والشقاق وسوء الاخلاق ولا تجعل للشيطان علينا سبيلا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 اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنه المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنه المحيا والممات ونعوذ بك من المآثم والآفات والزلات اللهم انا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لنا مغفره من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما اعلنا وما أسرفنا وما أنت به أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك يا ارحم الراحمين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 قيموا صفوفكم وسد الخلل الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 آمين تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَتَيْنِ لمن أَرَادَ أَنْ يذكر لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا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 والذين يقولون رب نصر عنا عذاب جهنم والذين إن عذابها كان غرامة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 إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رحيما وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إلى اللَّهِ مَتَابًا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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما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 يا الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله أكبر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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن قارون كان من قوم موسى فبغي عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبه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 وابتغ فيما آتيك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدني وأحسنك وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ قَالَ إنما أوتيته على علم أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ من قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُرْوَةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عن ذنوبهم الْمُجْرِمُونَ فَخَرَجَ على قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لمن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقِّيهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ Faxen we met hem en met zijn land de aarde, en een waarop degenen die slaap namen, die vannacht slaapnamen, zeggen: "O, Allahu alayna la husufa bina waikahannahu la yuflihul kafirun. Til kaddar alakhiratun dat is een van de meest recente ik en ik wil u niets zeggen over de mensen die u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 ولا يصدنك عن ايات الله بعد إذ انزلت اليك ودع الى ربي ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله الها اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم واليه ترجعون Bismillahirrahmanirrahim Alif Laam Meem Ahasib annas an yudsrakun ولقد فتنا الذين we gaan naar de en de فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ من يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا in Allah is gemaakt dat de en als Omdat Allah niet weet waarin ver incarcerated fiindelijk maar er bij ons gebouw. lings, niet Swami also laughterprogrammen. Dat تبعوا سبيلنا وَالنَّحْمِ الْخَطَائِكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَائِهِمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.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 de enge ineuw, ellers heb je de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 وما قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين اولم تروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده